ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرو للمشركين، ولف كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم vma kana istifar ibrahim li abihi illa am vagede vagede 111. وكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 112. إن الله بكل شيء عليم 113. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَّقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُشْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوبِ فَرِيقٍ مِنْهُمْ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم